بسم الله الرحمن الرحيم حيميم من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرانا عربيا لقوم يعلمون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 واذاننا وقروا من بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون قل انما انا بشر مثلكم يوحي الي انما الهكم إله واحد فاستقيموا فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين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 إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قال تا أتينا طائعين فقضيهن سبع سماوات في يومين وأوحي في كل سماء نمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل نظرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو يا ربنا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَتَنَّ فَإِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمْمَّا عَادُوا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوْ لَمْ يَرَوْا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوه وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب ال آخرة أخزي وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمي على الهدي فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعدان والله الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وبصارهم شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الذي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبَصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْبَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أرديكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا, وان يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرنا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 آن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم اسوا الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله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 إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة, وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أوليان لكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نذل من غفور الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا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 وما يلقيها إلا الذين صبروا وما يلقيها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم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 ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعه أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذين احياها لمحيي الموت انه على كل شيء قدير ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي آمنا يوم القيامه اعملوا ما شيتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جيئهم وإنه لكتاب عزيز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 أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعه وما تخرج من ثمرة من أكمامها وما تحمل من أنثي ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم اين شركاء يقولون اذنا كما مننا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا, وظنوا ما لهم من نصير لا يسامل انسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيؤوس وان الشر قنوط ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضره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 فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنِئِي بِجَانِبِهِ أَعْرَضَ وَنِئِي بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَى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 آفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مذية من لقون ربهم ألا إنه بكل شيء محيط الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم حيم عين